كيف يأتيك الوحي كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس صوت مثل صلصلة الجرس يعني مثل الصوت السلسلة الحديدية إذا وقعت على حديد او على صفى حجر صوت شديد وهو اشده علي في هذه الحالة يكون شديد فيفصم عني اي فيزول عني ما اصابني قال الحافظ رحمه الله فيفصم بفتح أوله وسكون التاء وسكون الفاء وكسر المهملة أي يقلع ويتجلى ما يغشاني من الأمر عند نزول الوحي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتصبب عرقا كما قال تعالى إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا الوحي كلام الله شأنه عظيم فيفصم عني أن يتجلى عني الذي أصابني وقد وعيت عنه ما قال أي حفظت ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني وأحياناً يأتي جبريل عليه السلام في صورة رجل وكان كثيراً ما يأتي في صورة ديحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه صحابي جليل كان شكله حسنا. فكان جبريل عليه السلام يأتي في شكل دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول أي أحفظ وأفهم ما يقول قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولقد رأيته رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه يتجلى عنه الوحي وإن جبينه جبينه جبهته لا يتفصد عرقا يتصبب عرقا من ثقل الوحي ومن عظم الوحي ففيه عظم شأن الوحي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وجبريل عليه السلام جاء مرة في صورة أعرابي كما تعلمون وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة حدثنا يحي بن بكير قال حدثنا اللي عن عقيل عن ابن الشهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح يعني جاءت واضحة مثل وضوح الصبح ثم حبب إليه الخلاء حبب إليه أن يختلي ويعتزل عن الناس للتفرق لذكر الله وعبادته وكان يخلو بغار حراء يذهب الى غار حراء ويأخذ معه الزاد تمرق ماء ويشتغل بعبادة الله تعالى يعتزل الناس ويتفرق لعبادة الله عز وجل وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذات العدد هذا يسمى مدرج هذا الكلام مدرج يعني ليس من نص الحديث وإنما من بعض الرواق كالتفسير فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذات العدد هذا مدرج وهو تفسير لي يتحنث يعني يتعبد ليالي معلومة صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزع إلى أهله قبل أن يأتي إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ويتزود لذلك إذا فرغ الزاد رجع إلى خديجة أمن ومنين رضي الله عنها ويأخذ الزاد مرة أخرى ويرجع صلى الله عليه وسلم ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها ليالي أخرى مثل ما كان قبل ذلك حتى جاءه الحق وهو في غار حراء حتى جاءه الوحي وهو في غار حراء فجاءه الملك جبريل عليه السلام فقال اقرأ قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ أنا ما أعرف القراءة فالرسول عليه الصلاة والسلام مكت بين أظهر قومه أربعين سنة لا يقرأ ولا يكتب وهذا أعظم في المعجز بعد هذه المدة أنزل الله عليه القرآن المعجز هذا أعظم في الدلال على صدقه صلى الله عليه وسلم قال فأخذني فغطني أي ضمني إبريل عليه السلام ضم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد يعني ضمني ضم قوية ثم أرسلني تركني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ أنا ما أعرف القراء فأخذني فغطني الثانية ضمني مرة أخرى حتى بلغ مني الجهد يعني ضمني ضم شقة عليه ثم أرسلني أي ترك فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ أنا ما أعرف القراء فأخذني فغطني الثالثة المرة الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم هذا أول ما نزل من الوحي صدر سورة إقراء أول ما نزل من الوحيد صدر سورة إقراء عني أوائل سورة إقراء الله أبدا فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه هذه الآيات رجع إلى أم الممنين خديد نزل من غار حراء إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنه يرجف فؤاده يرجف قلبه من الفزع صلى الله عليه وسلم فدخل على خديجة بنت خويلة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال زملوني زملوني أي غطوني غطوني لأن الإنسان مع الخوف يبرد فزملوه غطوه صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الروع أي الفزع صلى الله عليه وسلم فقال لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأخبرها الخبر أخبرها أنه الملك فعل كذا وكذا وقال كذا وكذا لقد خشيت على نفسي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد خشيت على نفسي خفت على نفسي فقالت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها كلا أي لا تخف والله لا والله ما يخذيك الله أبدا الله ما يخذيك الله ما يذلك الله أكبر إنك لتصل الرحم أنت تصل الأرحام والرحم القرابة من جهة الأب والأم وصلة الرحم من الواجبات وتحمل الكلة أي تحمل العاجز العاجز الذي ما عنده شيء تحمله أي تنفق عليه وتحسن إليه وتكسب المعدومة المعدومة الذي ما عنده شيء تكسبه تعطيه وتقري الضيفة تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق إذا أصابت الإنسان مشكلة تعينه تساعده فالذي يفعل هذه الأفعال الخيرية لا يخزيه الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان على أساس الإيمان والتوحيد فأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء أم المؤمنين خديد رضي الله عنها رضي الله عنها فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزاء ابن عم خديجة وكان امرأا تنصر في الجاهلين أخذت الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان صار نصرانيا في الجاهلين وعنده علم من التوراة والإنجيل والرسول صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا التوراة الصحيحة يخفونها وفيها صفات الرسول عليه الصلاة والانجيل الصحيح يخفونه وفيه صفات الرسول عليه الصلاة والسلام كما اخبرنا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره قواه فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله أكبر قال وكان يكتب الكتاب العبراني كان ورق يكتب الكتاب العبراني العبرانية لغة اليهود فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي صار شيبا كبير عمي هذا ورق فقالت له خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يبنعم اسمع من ابن أخيك يعني قالت كلاما لعله يلين قلبه نعم يبنعم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقا يبنأ أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى الناموس أي الملك الناموس الذي يأتي بالأخبار النافعة يعني جبريل عليه السلام الذي يأتي بالوحب يأتي بالخير من عند الله هذا الناموس أي هذا الملك الذي أن الله على موسى عليه السلام يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون شابا في هذا الوقت تمنى أن يكون شابا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم تعجب الرسول هؤلاء كلهم أقاربي بنو عمي كيف يخرجون استغرب الله أكبر قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به من الحق توحيد الخير إلا عودي يعادونه الناس لأنه جاء بخلاف ما هم عليه من الكفر والجهل والظلمات والبغي أعوذ بالله وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا إذا أدركني يومك أنصرك نصرا قويا ثم لم ينشب ورقا أي لم يلبث أن توفيا فهذا يدلنا على أن ورق أسلم لأنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفتر الوحي بعد هذا فتر الوحي قال الحافظ رحمه الله فإذا وقع في تاريخ أحمد بن حمبر رحمه الله عن الشعب أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين وبه جزم ابن إسحاق رحمه الله وحكى البيهقي رحمه الله أن مدة الرؤية كانت ستة أشهر وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤية وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي ما بين النزول إقرأ ويا أيها المدثر عدم مجيء جبريل عليه السلام الليل أن ليس معنى ذلك أن جبريل ما كان يأتي بل تأخر نزول القرآن فقط ثم راجعت المنقول عن الشعب رحمه الله من تاريخ الإمام أحمد رحمه الله ولفظه من طريق داود ابن أبي هند عن الشعب أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل عليه السلام ثلاث السنين قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بين أنا أمشي إن سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك جبريل عليه السلام الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه أي خفت فرجعت فقلت زملوني أي غطوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنزر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر فأول ما نزل من القرآن اقرأ أوائل اقرأ ثم بعد الفترة أول ما نزل يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر فحمي الوحي وتتابع بعد نزول يا أيها المدثر تتابع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر يا أيها المتغطي قم فأنذر وقال أهل العلم رحمهم الله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عندما نزل عليه أوائي الإقرأ صار نبيا ولما أنزل يا أيها المدثر صار رسولا أمر بالدعوة صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر أيها المتغطي خم فأنذر وربك فكبر عظم وثيابك فطهر والرجزة فهجر الاوثان والاصنام والشرك والضلال اترك فحمي الوحي بعد ذلك وتتابع قال الحافظ رحمه الله تنبيه خرج المصنف الإسناد في التاريخ حديث الباب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم عن جابر رضي الله عنه بالإسناد المذكور هنا فزاد فيه بعد قوله تتابع قال عروى يعني بالسند المذكور إليه وماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكثى عشر سنين يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله لأن هذا هو الأصل والأساس أولا تطهير القلب من الشرك والقفر والضلال عشر سنين لا إله إلا الله أن تكفر بجميع المعبودات الباطلة وتعبد الله وحده لا شريك له وبعد عشر سنين فرضت الصلاة فخديجة رضي الله تعالى عنها ماتت قبل أن تفرض الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بيتا من قصب يعني من قصب اللؤلؤ ليس من قصب الشعير والذرة من قصب لا صخب فيه لا لغط ولا كلام فارغ فيه ولا نصب ولا تعب رضي الله تعالى عنها قال الإمام البخاري رحمه الله تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح قال الحافظ تابعه الضمير يعود على يحيى ابن بكير يحيى ابن بكير شيخ البخاري تابعه عبدالله ابن يوسف يعني روى كرواية يحيى ابن بكير وأبو صالح كذلك تابع يحيى ابن بكير وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري عقيل روى عن الزهري ابن شهاب هو الزهري وتابع عقيل هلال ابن رداد وقال يونس ومعمر بوادره يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره من الفزع صلى الله عليه وسلم من عادة الإنسان إذا فزع المكان هذا يرتجف فرجع النبي بوادره ترتجف من الفزع صلى الله عليه وسلم قال الحافظ رحبه الله والبوادر جمع بادرا وهي اللحمة التي بين المنكب والعنوق اللحمة التي بين المنكب والعنوق وهي اللحمة التي بين المنكب والعنوق تضطرب عند فزع الإنسان اللحمة التي بين المنكب والعنوق هذا المنكب وهذا العنوق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 كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتي فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصد ثم إن علينا بيانة ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع فإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه صلوات الله وسلامه عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل جبريل عليه السلام بالوحي يقرأ مع جبريل يخاف أن ينسى كلما قرأ جبريل شيء يقرأ يحرك لسانه بالقراءة مع جبريل عليه السلام فالله جل وعلا قال لا تحرك به لسانك لتعجل لا تخاف استمع لا تحرك لسانك ان علينا جمعه علينا أن نجمعه في صدرك سبحان الله إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك وتقرأك بما بعد